فلعلك باخع نفسك على آ ث ا ر ه م ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا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 لن ندعو من دونه إ ل ه ا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ف أ و و ا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقا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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم ل ب س ت م قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما ل ب س ت م فبعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظر ايها أ ز ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه و ل ي ت ل ق ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إ ذ اذا أبدا ل ك أ ع ث ر ن عليهم ع ل ل ي م و ابدا أن و ل ل ه حق وأن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 يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, وإستبرق متر موسوعه ا ل ر ا ن ع م ا ل ث و ا ب و ح س ن مرتفقاء ي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ن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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا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 فعسى ربي أ ن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 هو خير ثوابا وخير عقبا وضربلهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كما إ ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض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 لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أت تبعك على أ ن تعلمني مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 إ ذ ا أ ت ي ا اهل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت لت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 حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا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 أ ف ح س ب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني اولياء إ ن ا ا ع ت ذ ن ا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا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 لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد